بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العولى الرحمن على العرش استوى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 إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترذا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي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 وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزرا من أهلي هاون أخي أشد به أزر وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقِ اليم بالساحل يأخذه عدولاً وعذولاً وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدللكم على من يكفله؟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 وَأَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى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 رجن به أزواج من نبات الشتاء، كلو ورعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات الأولى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاعة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَجَاْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا فَجَاْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سوى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 يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذابا بطريقتهم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يقيلوا إليه من سحرهم أنها تسع فأوجس في نفسه خيفة موسى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 ب ربها رون وموسى قال عملتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيوكم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا ولئأو صلبا أنكم في جذوع نخل ولتعلم ولتعلم أن أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لنئسرك على ما جاءنا من البيان والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى انَّ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُ مُدَّرَجَاتُ الْعَلَا جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى انسري بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم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 119. ويأكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار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 أو زارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار له خوار فقالوا هذا إلى هم فَقَالُواْ مَاذَا إِلَّا أَوْكُمْ وَإِلَّا هُمْ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّةٌ وَلَا نَفْعَ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِيَتُونَ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْكَ فِينَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي قال فما خطبك يا سامري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 خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حمل يوم يُفق في السور يوم يُفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فَيَذْرُوا قَاعَ صَبْصَبَ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجَ وَلَا أَمْتَأْ دَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَاعَ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسَ يوم إذ لا تفعش ثأر إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم وعنت الوجوه للحي القيوم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 وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا الْقُرْاْنَ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنْ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثَ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ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 فأكلا منها فبدت لهما ما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى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 ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزكك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبِلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ كُلْ قَوِيٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِّهِ zada